بعد أن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من عقبه وما أذراك من عقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا نفرته او مسكينا ذا مثربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم أخواني وخواتي حين كنت في الكويت الشقيقة أعربت عن امتعاضي وضيقي لظاهرة الخدم الذين ينتشرون في كل مكان يهرعون إليك حين يبصرون بك يحملون أمتعتك واشياءك يسابقونك بها إلى حيث تنزل وعبرت لأحد الاخوه المشايخ من طلبت العلم عن ضيق من هذه الظاهرة وكنت احاول دائما أن أقوم بهذا بنفسي لا أريد من يحمل عني ولا أريد من يخدمني أشعر بامتحاض شديد جدا لأنه بشر مثلي إنسان مثلي لماذا ينزل إلى هذا المستوى حتى وإن كان يقتات منه الرجل لم يستوعب في البداية منطقي قال عجيب هذا. من سنة الله في خلقه رفعنا بعضهم فوق بعض درجات هذه ظاهره عاديه قلت له هذا ليس عاديا هذا ليس عاديا يمكن تبرير مثل هذه الظاهره باطراف جمل ونطوف نصوص ايها الاخوه يقول بينها بينها منها هنا ومنها هناك ويقال هذا من سنة الله وهذا مباح في شرع الله وحصل مثله ايام رسول الله الى اخره في الحقيقه ايها الاخوه الرق ايضا استعباد عباد الله كان ظاهره وطبيعيه جدا وحصلت ايام الرسول وبعد الرسول وهو الان الرق ايها الاخوه ليس امرا طبيعيا بالمره والكل ايها الاخوه يقف شعر بدنه منه اذا ذكر او ذكر به ويرى انه امرا ليس انسانيا ليس امرا رشيدا وقد نسخه التقدم البشري بحمد الله تبارك وتعالى الوعي الذي صارت اليه الانسانيه المصاف الراقي الذي ارتقته وسمقت إليه ايها الاخوه نسخ هذه الظاهره النكر نسخ هذه الظاهره النكر الى غير رجعه بإذن الله تبارك وتعالى وقد كانت في حينها اكثر من طبيعيه وقلت لاخي الفاضل ذلكم الشيخ اني لا وأرجو وارجو ان ياتي يوم لا يكون بعيدا أي يأتي يوم لا يكون بعيدا يعبر الناس فيه عن استغرابهم وعجبهم الذي لا ينقضي من ظاهرة العمل المأجور والخدمة المأجورة في عصرنا هذا يقولون عجيب كيف كان البشر تتسع عقولهم ونفوسهم لهذه المهانة والإهدار كرامة الإنسان أن يكون خادما عند أخيه الإنسان بعنوان خادم أو حتى بعنوان عامل يعمل عنده يعمل عنده حتى وإن كان العمل ماجورا بأجر كريم هذا لا يليق يبدو بالإنسان ايها الإخوة أن أي يعلو على أخي الإنسان على هذا النحو قال كيف هذا مستحيل قلت له من منظورك من منظوري قريب إن شاء الله وليس مستحيلا ولعل هذه المهام وأشكالها تسند إلى الروبوتات إلى الآلات الآلات هي التي تقوم بهذه الاعمال الأعمال ويصبح الإنسان سيد نفسه ولا نعود نرى باذن الله وحوله انسانا يخدم انسانا انسانا يعمل عند انسان ابدا وانما البشر كان يتشاركوا وان يستخدموا هذه الالات يشتروها باموالهم يتساهموا فيها لكن الذي يخدم هو الاله الصماء ايها الاخوه ا الميت وليس الانسان المكرم خليفه الله في الارض الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وبداهة ان المسخر أقل منزلة وأدنى مثابة من المسخر له فلا يجوز أن يسخر إنسان أخاه الإنسان على أي نحو كان على أي نحو كان ومن هنا كان تذمره وامتعاضه عليه الصلاة والسلام السلام وهو من هو حبيب الحق وسيد الخلق أجمعين إنه سيد العوالم سيد العالمين كان يمتعض أيها الإخوة حينه يهرع بعضهم إلى حمل متاعي يحمله بنفسه ويقول صاحب الشيء أولى بحمله يذهب مع إخوانه وأصحابه وأتباعه في سفرة يجمع هذا الشيء ويأتي هذا بشيء ويهيه هذا شيئا ويقول وأنا علي جمع الحطب ويجمع علي شاركهم في بناء المسجد يحمل كما يحملون وأزيد مما يحملون يحملون حجرا ويحمل حجرين ولذا شاركهم في جوعهم ومسغبتهم أيها الاخوه وكانوا إذا عصبوا على بطونهم حجر عصب هو حجرين في الحمل يحمل حجرين وفي الجوع يعصب حجرين وإن له لأجره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو القدوة لمن أراد أن يقتدي والرسول لمن أحب أن ياتسيب لا معدة عنه ولا من دوحة متابعته صلوات ربي وتسليماته عليه الآن ستسمعون الطرف الآخر الذي بسماعه تتبرز امامكم مفارقه بين موقف وموقف امثالي واسال الله ان يكثرهم اصحاب المنظور الانساني وهو المنظور الاسلامي الالهي البارئ من الاستضعاف والاستعباد والاستذلال أيها الإخوة برأته من التضعف والاستخذاء والذل هذا مستضعف وهذا متضعف ايها الاخوه هذا مستكبر وهذا ذل لنفسه والعياذ بالله الله بريء من الاثنين كليهما والإسلام بريء من الطرفين جميعا بضربة واحدة قرأت قبل يومين عن ناشطة في دولة عربية تدعو ببساطة وقد عدت إلى تسجيلها في اليوتيوب أيها الإخوة ووجدت أنها تنعت هذا المقترع على أنه الحل الوحيد ترى أن الحل الوحيد لما يتخوض فيه شبابنا عزابا ومتزوجين من فواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى وممارسة الفاحشة وممارسة ما حرم الله وتفريغ الشهوة والطاقة خارج مؤسسة الزواج الحل الوحيد في أن نعود إلى الجواري والإماء ولذلك تطالب هذه الناشطة أيها الإخوة حسب اجتهادها بسن قانون للجواري وتشترض شروطاً من لدنها لا أريد أن أضحككم بذكرها كأن تكون الجارية بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين وأن تكون بيضاء لأن البياض يجمل آه. حتى القبيح شيء نزعى عنصرية نزعى الكلام فيه نزعى عنصرية ونزعى استعلائية وفيه منطق ايدلوج استعبادي لا ينظر إلا إلى المال وأن تشترى بكذا وكذا مئة دينار أيها الإخوة من عملة بلدها على أن يصرف لها بعد ذلك خمسون دينار شهرياً إلى آخرية وله الحق بعد خمس سنوات أن تغير إيه سيدها كما له الحق أن يستبدلها بغيرها أو يستبدل غيرها بها بالأحرى يستبدل غيرها بها الباب تدخل على المبدل منه أن يستبدل غيرها بها لأنه ثبت لديه علميا أن الرجال يملون تعتريهم السآمة ويتخونهم الملل بعد خمس سنوات من الحياة الزوجية تلفقات كما قل جمع أطراف ولأم بين هنات وهذارات وشتامات على كل حال مفارغة كبيرة نحن نأنف أيها الإخوة ونشعر بمهانتنا الإنسانية من أجل أن إخواننا بني البشر يخدموننا خدمة مأجورة يعملون لدينا عملا مأجورا لا نحب هذا ونتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة وأن يتحرر الإنسان ليكون عبدا لله وحده وسيدا على كل شيء بعده ولا يسود الإنسان إنسانا فليسود الجمادات والعجموات والأشياء والمخترعات، لكن لا يسود أخاه الإنسان لأنه سيد بعنوان إنسانيته بغض النظر عن العوارض الاجتماعية هذه عوارض تعرض في دورة حضارية تطفر وتنبغ في دورة ثقافية أخرى ثم تزول بإذن الله يبقى الإنسان أو المفروض أن يبقى الإنسان إنسانا كما أراده الله وكما نعته وكما خوله تبارك وتعالى أنا أدري أن هذا المنطق يحلو لمن يحلو لهم المنطق الإنساني الرحيل لكنه سيجابه ويواجه باستهجان وتثريب أيها الإخوة من الذين يقفون مع حروف الدين ويحجزون ويفشلون مرة ومرات في ميز العوارض من الذاتيات العرضي في الدين من الجوهري في الدين أين العرضي وأين الجوهري وسيسالعون إلى القول أردع على ضلعك أيها الرجل وخفف من حدتك فأنت تعرض نفسك لشبه كفرية بلا مليا ومن العلماء المحدثين قضى العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان بتكفير من أنكر الرق ومشروعية الرق في الإسلام كافر شيء غريب وهو من هو هو إمام علم لا يشق له غبار رضوان الله تعالى عليه وتفسيره يعرف به ويدل على مبلغه من العلم ولكن كل يأخذ منه ويترك إلا المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه لماذا؟ لماذا التكفير؟ لماذا التكفير والحقيقة أن جوهر القرآن وجوهر التشريع ضد الاسترقاق ضد مؤسسة الرق على طول القط والأدلة على ذلك كثيرة جدا نكتفي مجتزئين ببعضها إن شاء الله في المقام. ذر هؤلاء إخواني أن الله تبارك وتعالى في خمسة عشر موضعا من كتابه الأجل الاعل ذكر ملك اليمين ما ملكت أيمانكم آه في خمسة عشر موضعا إذن الرق موجود الرقم موجود نعم أما أنه مشروع فمساله أخرى لا توجد قاعدة ليس هناك ثمة قاعدة أيها الإخوة شرعية فقهية وصولية تقول لأن مجرد وقوع وحصول ووجود اسم الشيء في كتاب الله يعني مشروعيته ابدا أبدا هل قاعده هل هناك قاعده تقول هذا هذا غير صحيح بالمره ومن هنا سابدا باقوى نقطه يمكن ان نصل اليها في حجاجنا هذا في خطبتنا هذه باذن الله تبارك وتعالى وهي النقطه التي تقرر وتقضي بالتفرقه والتمييز بين المبدأ وبين آثاره فرق كبير بين المبادئ وبين آثار المبادئ وما يترتب عليها. هذه مساله وهذه مساله بمعنى؟ وبضرب المثال يضح المقام وبضرب المثال يضح المقام. الله تبارك وتعالى نهى عن الفواحش وعن المناكر في غير ما آية. ثم ذهب سبحانه وتعالى يرتب أحكاما شرعية. يرتب احكاما شرعيه على تناولها وتعاطيها والتخذر بها من فعل كذا فعليه كذا وكذا وكذا ومن فعل كذا فيجب في حقه كذا وكذا الى اخره هذه الاحكام لا تعني مشروعيه المناكر والفواحش واضح ان الله نهى عنها بالنص الصريح هذا هو الفرق فقط بين الرق وبين هذا المثال هنا الله لم ينهى بطريقه صريحه لكن نهى بطريقه مختلفه تماما وهي اكثر حكمه بما يتعلق بمؤسسة الرق أو الاستعباد أيها الإخوة كون الله تبارك وتعالى كون الله تبارك وتعالى رتب احكاما على تعاطي المنكرات والفواحش إلى خيره لا يعني،, لا يعني مشروعية الفواحش والمنكرات بالعكس بل ورد النهي عنها صراحة مثال أقرب إلى مؤسسة الرق الفقر كون الله تبارك وتعالى في كتابه الأعز رتب احكاما تتعلق بالفخر والفقراء واوجب لهم حقوقا ايها الاخوان سبا في الزكوات والصدقات والافياء والمغانم والاسلاب وما الى ذلك وان في المال حقا سوى الزكاه كما روى الترمذي لا يعني ان الله تبارك وتعالى يستحسن الفقر ويحبذه ويدعو اليه من اجل ان نجد مدحه لنتصدق ونتزكى ونعطي ونقسم ابدا لكن حين يبتلى المجتمع بالشيء المجتمع يبتلى بالفواحش ابتلاءه بالفقر والمسغبه لا بد من اصطناع تشريعات باعيانها تتعاطى بوعي وعداله وسلامه ورشد ايها الاخوه مع موضوع الابتلاء الفقر والفواحش والرق ايضا هنا والرق هو المقصود اصاله بالمقام اليوم والشرح الله تبارك وتعالى اذن لا يحبذ ولا يستحسن الفقر لكنه يتعاطى معه بنصب علائم واصطناع احكام شرعيه لرفع خصوصة الناس وتضييق الهوى بين الواجد والمعدم بين الغني والفقير تضييق الهوى بين الطبقات كما يقال هذا لا يعني أن الفقر شيء طيب ومن حارب الفقر فقد حارب الشرع لأن الشرعة بأحكام كثيرة تتعلق بماذا بالفقر والفقراء أي عقلية هذه هذه عقلية اليوم علماء وعلماء كبار ورسائل دكتوراه في الجامعة يخنو على الامتياز مع مرتب الشرف الأولى كيف تنكر أحكام الرقيق؟ كيف تنكر الرقيق؟ يعني كتنكر أحكامه فرق بين المبدأ وآثاره يا رجل أي منطق هذا عيما في الاسطنباط فرق بين المبدأ واثار المبدأ من تأمل في الشريعة وغضونها وتفاصيلها وانحائها أيها الإخوة من غير مزاوية من زاوية النظر رأى أن الشرع الحنيف يفرق بين الكفر واثاره يفرق بين الكفر وبين الشرك من جهه وبين الكافر والمشرك من جهه اخرى هذا له حكم وهذا له احكام تتعاطى مع الظروف والملابسات والاشتراطات والاكراهات واشياء كثيره اليس كذلك هذا هو ولذلك قالوا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه لانه قد يقع مؤمن موحد في الكفر وليس بكافر ولا ياخذ احكام الكافرين ايضا حتى هذا من جهه الاثار حتى هذا من جهه الاثار بحيالها هذا شيء وهذا شيء فاما مساله الرق اخواني واخواتي نعم بنفس المنطق نقرر مطمئنين واثقين ان الاسلام ابتليا بها ابتليا جاء التشريع وهذه مؤسسه عريقه جدا قديمه تقريبا قدم الاجتماع الانساني الا قليلا مغرقه في القدم عرفتها وصنعتها وتعاطت معها تقريبا معظم إن لم يكن كل الحضارات والثقافات والعرب لم يكونوا بدعا من الأمم لم يكونوا بدعا من الأمم جاء النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآل وصحبه فوجد هذه المؤسسة وقد ضربت بجذورها في الأرض واستعلت واستعلنت بفروعها في السماء وتخللت أنحاء الاجتماع والثقافة والاقتصاد فلو قد ذهب الشارع الحكيم يجتستها بضربة واحدة لما أجد شيئا لما أجد شيئا بل لعله كان ينتج ثورة وهبات لا يعلم عاقبتها إلا الله تبارك وتعالى وانتفاضه على التشريع والمجرع رده في المجتمع حتى بين المسلمين أنفسهم حتى بين المسلمين أنفسهم أي بين بعض المسلمين لماذا؟ لأن اجتثاث هذه المؤسسة كما قلت التي ضربت في أنحاء الاجتماع والاقتصاد والثقافة في جذورها بفروعها وآت اثمارها المره والخبيثة والطيبه لبعض الناس المستحلال لذا سيعني اضطرابا أو سيعني احداث اضطراب عظيم جدا في قضايا الاجتماع وفي قضايا الاقتصاد على خير ممكن لا يمكن للشارع أن يتهور وخاصة أن الشارع هو الله تبارك وتعالى هنا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير والدليل على صحة ما ألمعت إليه ما تعرفونه مما هو مذكور في كتب السيرة والمغازي في هوازن حنين في هوازن بعد أن وضعت الحرب اوزارها جاء جماعات من المأخوذين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقالوا يا رسول الله من علينا فان أهل عشيرة من الله عليك من علينا فإنا أهل عشيرة من الله عليك يتلمحون قوله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا يعلمون أن هذا من هدي الإسلام ومن سماحته ومن سعة نطاقه ومن سعة نطاقه من منادحه الرحمة والعدالة والإنسانية يعلمون هذا تناهى إلى سمع غير مرة خاصة وأن الآية مكية في سورة القتال أو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقابي حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاقه الاسر خذوهم اسرا فاما منن بعد تمنوا عليهم بلا مقابل بلا نوال بلا فديه اطلقو حرروهم الاسرى فاما منن بعد واما فداء واما ان تفادوهم تطلقوهم مقابل نظير ونوال وليس هناك خيار ثالث ليس هناك الاسترقاق اوجدونا الاسترقاق في ايه واحده من كتاب الله بما يتعلق بأحكام الأسرة الخيار مزدوج ثنائي وليس ثلاثيا إما أن تحررهم لوجه الله بلا نوال وإما أن تحررهم بناوال انتهى ما في خيار ثالث أنك تسترقهم أنك تستعبدهم غير موجود اوجدونا إياه في كتاب الله لا توجد آية واحدة وسيعجز العالمون انسهم وجنهم أيها الإخوة أه عن إيقافنا على مثل هذه الآية التي تامر بالاسترقاق خذوهم اثرى ارقى بعد ذلك مش موجود الاثر شيء والاسترقاق شيء والفرق بينهما فرق بين الثرى والثريا فرق بين الشمس والسهى كما يقال بين السهى وشمس الضحى الأثر ينتهي الى غايه ايها الاخوه والغايه مذكوره بقوله حتى تضع الحرب او زارها وبلا شك هي خطه استراتيجيه هي خطه عسكريه حكيمه ان يؤخذ هؤلاء المقاتله ايها الاخوه اسرى وان يظفر بهم حتى يكف شرهم ايش معقول اننا ناخذهم ثم نطلقهم ليعودوا ليعودوا الى القتال ويعاودوا الكراد علينا ابدا انما نعسرهم حتى تضع الحرب اوزارها ويظهر الظافر من المنكسر وبعد ذلك نحن مخيرون فيهم نحن مخيرون فيهم يمكن للنبي يمكن للامام والاخوات يمكن للقائد ان يذخن في مجرمي الحرب منهم حتى إذا أدخنتموهم فيقتل المجرمي الحرب وقد فعلها النبي النبي قتل عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه معروف عقبة وتاريخه مع محمد صلى الله عليه وسلم في مكة الذي وضع عليه سلاء الجزور لعنة الله على عقبة وقتل النضر ابن الحارث الشيخ الكبير الذي كان يحرض محرض بكل وسائله وذلك في بدر لكنه بالإزاء منى على ثمام ابن أثال أيها الإخوة سيد بني حنيفة منى عليه وأسلم الرجل من قريب في ساعته أسلم بعد أن من عليه ذهب غير بعيد فاقتسل ثم عاد أيه وأسلم فالقصة المشهورة الجميلة لمؤثراء لكن أوجدون مثال واحدا أن النبي استرق أحدا من أسره النبي أسر الصناديد من قريش أيها الأخوة فإما قتل وإما من أوجدون صنضيضا أو سيدا أو واحدا قرشيا أو عربيا كبيرا معروفا النبي استرقه غير موجود وستعجدون عن هذا لكن ستجدون عشرات المفسرين يقولون النبي قتل بعض أسرى وأثخن فيهم ومن على بعض وفاد ببعض واسترق بعضا ولا يقعون على مثال واحد على إيه هذا التنظير الرابع اين استرق اوجدونا فياتون بالامثله حتى اذا بلغوا الاسترقاق اعيتهم الحيله ما في غير موجود هذا من فهومهم ايها الاخوه عكسوا الاصول على الفروع ردوا الاصول على الفروع والحق ان الفروع ترد ايه إلى الاصول ايها الاخوه كذا وان التنظير يرد الى النصوص النصوص لابد ان تهدي في التنظير لا ان تنظر اولا ثم تذهب ايه تتطلب شيئا في النصوص فاذا اعيتك سكتت كان المقام ايه مختف بذاتي مقام التنظير غير صحيح هذا نوع من الخلط والخبط المنهجيين الذي ينبغي على العالم المثين ان يبرئ منه حين يذهب ينظر أو يقعد أيها الإخوة ثم يطبق إيه لما نظر وقعد على كل حال فقالوا فإن أهل عشيرة من علينا من الله عليك فقال لهم اختاروا بين أبنائكم ونسائكم وأحسابكم وأموالكم قالوا يا محمد خيرتنا بين احسابنا وبين أموالنا اخترنا احسابنا نساءنا وابنائنا قال فإن مالي ولبني عبد المطلب ما وقع في يدي من أسار ومن سبي وفي يد عبد المطلب كلهم بني جعفر بني عقيل بني قال بالأخير لكم الله أكبر مباشرة متشوف الى التحرير متشوف صلى الله عليه وسلم إلى الحرية فإذا صليت الظهر انتظروا يقول لهم فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا برسول الله على المسلمين وإنا بالمسلمين على رسول الله في أبنائنا ونسائنا يعني نستشفع بالرسول على المسلمين ونستشفع بالمسلمين على الرسول أن يهب لنا أبناءنا ونساءنا ذلاليا السبي ما يعرف بالسبيب فلما صلى وانصرف المصلاة في قاموا فقالوا إيه العبارة التي لقنوها النبي لقنهم إياها التي لقنوها كذا كذا إنا برسولنا المسلمين وإن نساء رسول الله في نسائنا وأبنائنا فقام صلوات ربي وتسليما أعظمه ما أعظمه بالله يا أخواني بالله اخواني واخواتي انظروا اليه لا بمقياس عصرنا وستجدونه عظيما بمقياس عصرنا كل عظمه لكن انظروا اليه بمقياس عصرنا ستجدونه مضاعف العظمات اي والله في عصر كان الاستعباد فيه شيئا عاديا اقل من عادي اقل من العمل اليوم الماجور والخدمه الماجور أقل بكثير شي عادي كالنفس والنبي يفعل هذا فانظروا الى خطته وما لقيت ايها الاخوه من مجابهه ومن صد ومن شبه تمرد وتحريض فقام فقال إن مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم قال لمن نشده واستشفع به فانت نزلت خلاص انا كل اخربائي انا كل حمولتي وعشيرتي يمون عليهم كما نقول بالعاميه فقام المهاجرون رضوان الله عليهم وقالوا وانما لنا فهو لكم لرسول الله وبالتالي فهو لكم تخل الله شيء شيء وقام الأنصار رضوان الله عليهم وهمهم وقالوا فإنما لنا فهو رسول الله وهو لكم وقام علين ابن بدر الفزاري قال أما أنا فإنما لي ولبني فزار فلا <تصفيق> عليك كما يقولون فعلا أف وتفلك يا أيها المؤلف قلبه الأحمق المطاع كما سماه عمر رضوان الله على عمر أحمق مطاع اف وتف ألف مرة عليك وعلى أمثالك القلب الجاف الغريض القاسي الكذوب يجاب الرسول بهذا وقام الأقرع بن حابس التميمي قال وما لي ولبني تميم فلا حقنا لنا لماذا تصبنا حقنا تحرجنا وتحرج عنا في حقوقنا الحقوقنا سبي لنا والف قلوبهم والعياذ بالله منهم آه لم يتشربوا بالإسلام الصحيح ولا وجدوا بشاشة الإيمان المليح وقام العباس بن مرداس أيها الإخوة السلمي قال وإنما لي ولبني سليم فلا فقام الحيان يعني المهاجرون والأنصار وقوله له كذبت فإنما لك ولرسول الله كذبت وأثمت البعيد كيف تقول هذا يا رسول الله؟ خضبوا حق لهم أن يغضبوا رضوان الله عليهم وعلى غضبهم وعلى من غضب منهم كذبت فإنما لك هو يا رسول الله والرسول أراد أن يهدئ هذه الثائرة ثلاثة سيد بني فزارة وسيد بني تميم وسيد بني سليم ثلاثة يا إخواني مسألة صعبة تقول لي ويأتيك الآن المتحذقون من علمانيين وليبراليين ومستشرقين شرقيين وغربيين ولماذا لم يمحو الإسلام على الرقب ضربة واحدة أما تقرؤون السيرة؟ أما لكم عقل يا أخي؟ اقرأوا وانصفوا ورجحوا وحاكموا وقارنوا فالعلم مقارنه ووعي الله يحب الانصاف الإسلام أيها ما ملآن ريان والله يحب الحرية والتحرير وسوف ترون الإصداق هذا بعد قليل في أحداث وآيات كثيرة لكن لا بد من اصطناع خطة رشيدة حتى لا تثور ثائر أمثال هؤلاء وحتى لا تنقلب الخطة وبان على المجتمع وعلى الشرع والتشريع برمته ويفسد الأمر كله ما هكذا تورد يا سعد الإبل كما يقال ما هكذا تورد يا سعد الإبل لكن بحمد الله هذه ليست إبل سعد وسعيد وسعدان إنها إبل رب العالمين لذلك عرف كيف يوردها وكيف يصدرها وقد أوردها أحسن إيراد وأصدرها أحسن إصدار كده. ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام أيها الناس أيها الناس خلوا ما بأيديكم خلوا ما بأيديكم ثم وعدهم أن من خل ما بيديه فله ست فرائض مما يفيء الله عليه ثم ركب راحلته وانطلق فأتبعوا اتبعوا أيها الإخوة اتبعوا حتى ألجوا إلى سمر شجرة آه فيها شوك كذلك فخطفت رداءه وهم يقولون اقسم بيننا فينا يا محمد هؤلاء وامثالهم شفتوا اتركوا النبي تعال وين رايح نريد ان تقسم لا, لا نسامح بيننا انا سامح اقسم بيننا فينا يا محمد اقسم بيننا فينا فخدم النبي حتى رؤي هذا في وجهي وقال لهم والذي نفسي بيده لو كان عدد شجر تهامه نعما اي انعاما مواشي أبقار وأغنام جمال ونوق أيها الإخوة ومعل لو كان بعدد شجر هامة نعما أي أنعاما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني أي لا تجدونني ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذابا نسطب البخيل أنا ولا جبانا ولا كذاب يقول الراوي ثم إنه مال على السنام جمل أو ناقة فأخذ منه بين السبابة والإبهام وبره وبر من سنامه الناقة أو الجمل فرفعها هكذا في الهواء لكي يروها وقال إنه لا يحل لي من مالكم هذا مثل هذا هذه الوبر لا أستحلها نفسي أنا أكرمكم وأنا أعفلكم هذه المعنى الكلام وأنا أتقاكم لله وانا اجودكم وانداكم يدا واسمحكم نفسه قال لا تحل لي الا الخمس والخمس مردود فيكم حتى الخمس انا ساعيش فقيرا او كالفقير أموت واموت فقيرا او كالفقير لان الخمس سارده فيكم لا اريد خمسكم الله اكبر وهو الذي خوله الله تبارك وتعالى قال والخمس مردود فيكم لكن انظروا الى التحدي هو تحد صعب اتكئوا هؤلاء المتهوكون لما لم يشطب على الرك بمؤسه قلم ليس له كذا ومتى حصل هذا ومن الذي شطب على الرك بجرة قلم ونجح الامر معه ابدا ابراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الشهير موحد شمال والجنوب خاض الحرب حرب تحرير العبيد هو ومن اجلها اخيا حففه طبعا قتل من اجل انه كان مع العبيد ايها الاخوه وضد استعباد الناس حقيقه هذا الرجل حين اراد فعله ان يحرم بضربه واحده فشل حتى مع العبيد انفسهم غير مهيئين نفسيا غير مهيئين اجتماعيا غير مهيئين اقتصاديا ماليا ثقافيا غير مهيئين لا يريدون تعودوا على ذلك لا بد من خطه التدرج والتدريج ايها الاخوه اذا فرق انتبهوا الان بين مقامين مقام الابطال ومقام التنفيذ مقام الحكم ومقام التنفيذ أما الحكم فنحن نقر ونقرر واثقين بإذن الله تبارك وتعالى أن الإسلام ابطل الرق ولم يبح استئنافه بضربة واحدة هذا الحكم وأما مقام الإنفاذ والتنفيذ فاصطنع فيه خطة التدرج والتدريج لكي ينجح فهل نجح؟ للأسف لم ينجح والسبب المسلمون الذين أعادوها جذعه والعياذ بالله وتوسعوا في الاسترقاق واستعباد عباد الله وجعلوا من أهم أهدافهم وتلمحات مقاصدهم في موضوع الجهاد. اليوم تجد من الشباب المسلم الواعي المخلص الصادق الخشوع التالي القرآن في المحاريب السفاح الدموع والأخوة يقول آه على الجهاد حي على الجهاد. لو كان هناك ثمة جهاد حقيقي لأسرنا لا وسبينا وتمتعنا بالإيمان. هذا مقصودك يا مسكين هذا الذي فهمته من دينك ودين رسولك هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين تتوعد الناس بالاستعباد بالاسترقاق من اجل شهوة حقيرا تريد ان تفرغه ان تتمتع وان تتوسع فيها يا رجل يا رجل اعد النظر في فهمك للدين يا اخي والله العظيم لو كان له علاقه مع الله حقيقيه لشغلته عن هذه التوافه يفكر بطريقة تافهة جنس ونساء وجواري وعشرة وعشين وثلاثين هذا رجل معلق قلبه بالله كلام فارغ أصبح الدين طقوصا ولذلك فل اختحم العقبة وما أدراك ما العقبة فقوا عقبة مش ركوب رقبة مش النزو على الرقاب واستعباد الناس ثكران وإناثة باسم الدين الله يقول عقبة العقبة العظمى العقبة الكبرى لا تفكوا أيها الإخوة لا تختحم إلا بماذا الا بجمله خصال في رأسها تتقدمها خصلته فك الرقاب فك الرقبه اعتقد النبي لم يصح عنه عليه الصلاه وافظ السلام ربما ربما بعضكم لم يكن ايه كلكم يظنون ان النبي كان عنده رقاء وعبيد ابدا ابدا النبي ليس له عبد ولا عبد واحد النبي حرر ما تحت يده من العبيد في الجاهلية أيها الإخوة الذين كانوا في الجاهليه وحرر كل ما أهدي اليه من العبيد عنده موالي ولكن مولى رسول الله ثوبان مولى رسول الله قزمان مولى رسول الله فلان مولى رسول الله ونفس الشيء مولى أبي بكر أه؟ وأسلم مولى عمر وفلان مولى عثمان أه؟ حمران. حمران مولى عثمان وأسلم مولى عمر وهذا مولى علي وهذا م... مولى ما معنى موالي عبدان حررهم أسيادهم يشتري ليحرره لوجه الله ما فيه فيبقى ولاؤه لسيده ويبقى قلبه محلقا بسيده طبعا سيد الذي حرره ومن عليه برقبته بإنسانيته الحرية تساوي الإنسانية انتبهوا الحرية تساوي الإنسانية إنسانية والله بلا حرية ليست إنسانية ليست فقط منقوصة ليست إنسانية إذا قرأتم أحكام العبيد والإماء في الفقه تقشعر أبدانكم تقولوا هل الدين يريد هذا؟ هل الدين يريد استئناف هذا واستبقاء هذا لا والله الفقهاء ارادوه اما الله فوالله لم يرده لا الله ولا رسوله احكام عجيبه مضيعه في الثقه الى اليوم لا شهاده له لا ولايه له, أيوة له آه يتزوج باثنتين فقط عن نصف منه كانه كسر انسان كسر انسان آه يمتلك او يملك على زوجته تطليقتين لا ثلاثا تحيض بحيضتين آه لا بثلاث اي حيض أشياء لا زكاة عليه لأنه لا ملك له وبالتالي لا استطاعه له الحج فلا حج أسقط الحج عنه على العبد فلا حج عليه لا زكاة عليه لا فطرة عليه صدقه فطر لا فطرة لأنه لا ملك له بالعكس هو تؤدى عنه ولا يؤديها وان كان ذا مال لا لا لا أحكام أكثر مئات الأحكام مئات بسهولة يمكن إيه ان تقع على إيه مئتي حكم تتعلق بالعبيد تقشعر لها الأبدان لا جمعه عليه عبد ممنوع مش ليس مش ممنوع مش واجب عليه يعني ليس واجب أن يصل للجمعة إن أذي له سيده فلا بأساك مش واجب لا جمعة عليه لا عيد عليه عندما انقلب وجوب العيد ولو وجوبا ايه على الكفاية لا عيد عليه لا جمعة عليه لا لا كل شيء لا عليه لا عليه لا علي. شيء غريب لا اقرر له لو اقرر حتى لا اقرر لأنه ليس إنسانا وبالعكس عودوا إلى المدوانات الفقهية في القديم والحديث وقرأوا تعريف ايه الرقيق ما هو الرقيق كاثر من اثار المبدا وهو الرق اي الاسترقاق الاستعباد ضعف حكمي يقول لك ها ها هو ضعف حكمي قال يوجب تاهل من قام به لان يمتلك <تصفيق> يصبح ملكا فيمتلك يقول فقهاء ها؟ كما تمتلك المباحات والاشياء من صيد وغيره كيف تمتلك الصيد أنت تصيد وتمتلك ها تاخذ ايه شجر تعضضه أو حشيش فيصير لك ولسائمتك من المباحات وهذا كل كالمباحات الآن ما هذا المنطق التشريعي يتحدثون عن الإنسان بمنطق تشريعي على أنه شيء من الأشياء شيء من الأشياء ثم ترون العشرات والمئين ما العلماء والمفكين وأهل الذكر والفكر إذا ذهبوا يعالجون مسألة الإسلام وموقفهم الرق يمنون على العالم وعلى الأرقاء أو العبدان دائما. بأن الإسلام أوجب من حسن معاملتهم وحسن التعاطي معهم ما لا يقارن بما فعله الآخرون ليس, ليس هذا المنطق الرجيح هو صحيح في ذاته لكن ليس أي بمنطق الرجيح لماذا؟ الله تبارك وتعالى أكرم وأرحم من أن يغامر بمصائر الملايين من عباده ليجعلها في أيدي عباد أمثالهم ثم الأمر من بعد لهم إن شاءوا أحسنوا إليهم وإن شاء أسأو وأنا أقول والله الذي لا إله له هو كثير لا أقول أكثر لكن كثير ممن يعمل أناس تحت يديه ليسوا عبدانا وليسوا جواريا وإماءا عنده عمال موظفين يستعبدونهم ولا يحسن عليهم ويستذلونهم ويهينونهم كله باسم أي لقمه إيه العيش فكيف لما يكون عبد عنده نحن الآن نسمع في بعض الدول التي فيها أي خوادم خادمات مش إماء وجواري خادمة يعني تعمل عملا مأجورا الاغتصاب وتضيع الحقوق والضرب أيها الإخوة والتفريب الدائم يحصل هذا كثيرا لا يحصل قليلا يحصل كثيرا فالله عز وجل يريد أن يوكل هذه المسألة إلى ضمائر الناس ويكتفي فقط بالعمر يأمرنا بأن نحسن لا لا لا الله لم يكتفي بهذا الله تبارك وتعالى قصد مباشرة إلى منع الاسترقاق واعود عودا على بدع اقول اوجدون ايه واحده تشرع للاسترقاق لكن سنوجدكم وانتم واجدون لها عشرات الاي تأمر بماذا بالعتق وفك الرقاب بالعتق وفك إيه؟ الرقاب ان تعتق ان تنفرد ان تفك ان تشارك النبي فسرها هكذا النبي الفهم الدقيق فرق بين عتق رقبه وبين فك رقبه تعتق تنفرد بذلك وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام السلام أيما رجل أعتقى مرأا مسلما أعتقى الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم رواه البخاري ماذا في أكثر من هذا لذلك كان الصحابة عبد الله بن عمر حكيم بن حزام أيها الإخوة قريب خديجة وغيرهم يشترون العشرات والمئين عبد الله بن عمر قريب من ألف عبد هؤلاء فروطاء الملايين هؤلاء كلفوه الملايين ملايين الدراهم يشتريهم ويعتقوا يشتريك. أما حكيم ابن حزام على ما أذكر لم أرجع هذا قررته وأنا صبي صغير حكيم ابن حزام ألف وتقريبا زهاء أربعمائة أو خمسمائة اشتراهم وأعتقهم ملايين ملايين الذهب آه والفضة ايها الإخوة العين لماذا؟ يعلم الأجر عند الله ويعلم أن هذا هو مقصود الله تبارك وتعالى أن هذا مقصود الله تبارك وتعالى العتق ايها الإخوة التحرير حروا ع عباد الله المكاتبه اين هم من ايه المكاتبه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا مشركوا بس واتوهم من مال الله الذي اتاكم اعينوهم على الكتاب اعينهم على المكاتبه ومع المكاتبه اخواني واخواتي سيد او سيده عنده في ملكي يعني جاريه امه او عبد وهذه الجاريه او الامه أو العبد قال لسيدي أو سيدتي يا سيدي يا سيد أريد أن أشتري نفسي أريد أن أتحرر أن أشتري حريتي أن أعود إلى أنسانيتي لقاء مال أؤديه لك أو لك كم تريد ألف خمسة عشر خمسين أربعين أعطيك هذا في مدة نتفق عليها نتوافق عليها في خمس سنين في سنة في سنة أشهر في عشرين سنة كتابة هذه اسمه الكتابة المكاتبة الله يقول فكاتبوهم وقد ذهب إلى وجوب الكتابة أو المكاتبة عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه وهذا ليس بدعا أيها الإخوة لأن عمر هو القائل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم وما يعتهم وعمر هو الذي ذهب إلى تحريم سبي العرب قال لا سباء لعربي ممنوع عربي أو عربي يصبى لا ممنوع يريد أن يضيق مع أنه ليس عنده دليل وإذا كان لا سباء لعربي فكان عمر يتلمح مرحلة أو زمنا إن شاء الله يأتي يكون فيه لا سبأ لأحد من خلق الله لأنه في النهاية لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى هذا دين لا يفرق على أساس إثنية وعرقية بين البشر حاشاه كفر أيها الأخوة وهجنة هذا المض هذا المنطلق الإثنية العرقي هذا الدين العظيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس ولأدم وأدم من تراب وعمر قال لا سباء لعربي معروف ثبت عنه هذا رواه في الخفستونا الكبرى نعم وثبت عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عليه العمل عند أهل العلم كما قال هو هذا إنه لا سباء لعربي وبالتالي إن شاء الله له سباء لغير عربي لا سباء لإنسان مفروض نصل لهذا المستوى الراقي من الفقه الجوهري من فقه الذاتي للدين وليس العرضي أو العروضي على كل حال فعمر ذهب الى وجوب المكاتبه وذهب اليها عطاء وذهب اليها ايها الاخوه عطاء, عطاء وهو احد قولي الشافعي واخذ به الظاهريه وهو الذي رجحه ابو جعفر ابن جرير الطبري في اخرين وجوب المكاتبه يجب ان تكاتب وروى البخاري في صحيحه عن موسى بن أنس ابن انس هذا ابن انس بن مالك اسمه موسى عن موسى بن انس رضي الله عنهما قال اراد السيرين ان يكاتب أنسا سيدين كان عبدا عند أنس بن مالك أراد أن يكاتبه قال سأعطيك مالا نتوافق عليه ثم ايه؟ أملك نفسي فابى أنس قال له يحبه يحبها لخاذها تبعو العبد هذا له تبقى في العبودية عندي فقصد إلى عمر قال يا أمير المؤمنين أردت الكتاب ولم يكاتبني فاتى عمر قال كاتبه يا أنس أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم الرسول كاتبه يا أنس قال فضربه بالدرة اضرب اضرب شوعه خاطر قوه ضربه وتلا عليه قول الحق تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم يضرب فيه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيره اي قال هذا واجب الامر للوجوب لكن ذهب الذين قالوا انه ليس للوجوب انما للندب ايها الاخوه قالوا الامر الوجوب سلمنا وامنا الا ان تقوم قرين صارف تصرفه الى حكم اخر كالإباحة أيها الإخوة أو الندب شو ممكن يكون الوجوب ويصف الكراه مثلا أو أيها الحرم مستحيل طبعا ينصرب بالقرينة إما إلى الإباحة وإما إيه؟ إلى الندب وهو أقرب إلى الوجوب آه. ذهبوا إيه إلى أن القرينة مذكورة ذكرية ويقوله في الآية إن علمتم فيهم خيرا قالوا وكل الله تبارك وتعالى هذا في هذه المسألة إلى المولى إلى السيد فهو حر يقدر هل فيه خير هذا ولا فيش فيه خير فإذا فأنا لا أكون للمجوم وهذا اجتهاد ضعيف نرده ونقف مع سيدنا عمر الخطاط إمام الحرية إمام العدالة إمام المساوى بعد رسول الله لماذا؟ لان الخير هنا قد يراد به وهو القول الراجح الإسلام والإسلام أمر ظاهر الإسلام أمر ظاهر لا يوكل أمر الاجتهاد فيه إلى مولى وغير مولى ظاهر أسلم أو لم يسلم والدليل على أن المراد هنا إن علمتم فيهم خير إذا أسلموا يعني هو قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير عند اكثر المفسرين قالوا الى الاسلام قال الله تعالى في الانفال قل لمن في ايديكم الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم واكثرهم على ان المراد بالخير الاولى خيرا الاسلام اراده الاسلام العجيب من فقهائنا طيب الله ايثاراهم ورضي الله عنهم وجزاهم جزاء شاكر على حسن ما قدموا الأمّة وإن أخطأوا فكل مخطئ فكل مجتهد أيها الإخوة ماجور وإن أخطأ بأجر واحد الحجّب أنهم قالوا الأسير إذا بقي كافرا فنحن مخيرون فيه بين أن نقتله إذا كان مجرم حرب لغة العصر بين أن نمن عليه أو نفادبه جميل خطأ عادل أما إذا أسلم انظر بالله المنظر منظر غريب جدا جدا منظر طحمة الله عليهم وعلينا معهم أجمعين قالوا أما إذا أسلم الأسير قال الحنافلة صارأ رقيقا عبدا بحكم إسلامه يعني ما استفادش من الإسلام إلا أنه أصبح إيه أصبح عبدا وطالت المدة الآن يعني الذي يستفيد من التخيير الذي يبقى ايه في كفره إذن خير له أن يبقى كافرا هذا منطق يقول به الفقاء هذا فقه مذهبي فذاهب تقول بهذا قالوا بحكم الإسلام مباشرةً يصبح ماذا؟ يصبح رقيقاً يصبح عبداً خلاص وبعدين يتحكم فيه سيده طب يا جماعة الإسلام النبي قال عمرته أنه قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حق المال الصدقة الزكاة عميز كذلك؟ أه؟ حق النفس الدم أه؟ ألا تقتل وهي معصومة إلا إيه؟ إلا في حد أو بقصاص هذا معنى الحديث أه؟ الا بحقها وحسابهم على الله النبي قال كفوا عنهم الله يقول في التوبه يا جماعه في موضعين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه ايه فاخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم الله يقول خلوا اتركوهم حرروهم قاولاه اذا اسلم نقول له تعال ما في تخليه عجيب اي فقه هذا فقه ضد الآية ضد منطوق الايه قال لك هذا هو عندنا تاويلات عنك؟ طبعاً عندهم طبعا عندكم تاويلات ليسوا بهذه البساطه فقهاء اجل لا لكن على كل حال يصادمون إيه ظواهر هذه النصوص وان لم يصادموا إيه بوطنها باجتهادهم باجتهادهم أن شاء الله الذي إيه أجروا عليه وبه آه فصار الكفر خيرا إيه لصاحبه من الإسلام لا هذا لا ينسلك في ذهن إيه مسلم محترم لا ينسلك في ذهن مسلم عالم مجتهد محترم يا إخواني مش معقول فذهبوا يتأولون قالوا نعم هذا حق الإسلام إذا أسلم يعصم دمه آه لكن عصمه المال والعرض لانه ما في مال ما في لا ليس للعبد ملك ايها الاخوه كله لسيده هو ما ملك آه واي عرض آه هو لسيده قالوا عصمه العرض وعصمه المال ما في عصمه الدم عليه اخت مدم اسلم لكن بصير عبد يصير عبدا لنا شيء غريب قلنا هذا مصادم كما قلنا لظواهر النصوص والاسلام اعظم يا اخي من اي شيء قالوا لا تعارض حقان تعارض حقان حق قديم وحق حادث والحق القديم دائما له الأسبقية فالأحقية بالأسبقية قاعدة مُغررة كلام من شيء كيف دقيقة شو الأحقية بالأسبقية؟ فكروها إيه هذا تقول الروماني طبعا إيه؟ فكروها إيه يعني هذه قاعدة مُقَررة في الشريعة الإسلامية ليست مُقَررة أن الأحقية بالأسبقية ما معنى الأحقية بالأسبقية في مقامنا؟ معناها أنه في البداية كان كافرا ووضع في السبي أو الأثر كافرا بعد ذلك أسلم ما ذنفعه هذا الآن من حق المجاهدين من حق من وقع هو في قسمته تعارض هذا الحق مع حق آخر اوجبه إسلامه الحق القديم يقضي على الحق الجديد هذا الكلام غير دقيق بدليل بدليل, بدليل قول الله تبارك وتعالى وهو يعدد النساء المحرمات صنوف النساء المحرمات بدأ بقولي ولا تنكحوا ما نكح أبوك من سائلا ما قد سلف إنه كان فحيل إلى أن ختمها بقولي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم الآية رب العشون من سورة النساء. طيب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. سبب نزول هذه مسلم في صحيح عن سعيد الخدري قال بعث النبي عليه والسلام وهو في خيبر جماعة من أصحابه إلى أوطاس. يغزونها فلقوا القوم فقاتلوهم فأظفرهم الله بهم المسلمون غفروا وانجحوا بفضل الله تبارك وتعالى ووقع سبي لهم السبي غير الأسرة ماذا الفرق بين الأسرة أو الأسارة وبين السبي الأسارة أو الأسارة أو الأسرة هم المقاتلة الذين نظفر بهم حول اسمهم أسرة أما ما يقع في أيدينا من النساء والذريه والضعف الذين لم يقاتلوا فهؤلاء اسمه ماذا سبي لازم نفرق آه فوقع في أيديهم من الأسر والسبي أيها الإخوة أو السبايا فأخذوه فكان بعض المسلمين أيها الإخوة تحرج من غشيان النساء يغشها لماذا لحق أزواجهن ما هي مزوجة هذه زوج مشرك كافر صحيح فكيف أغشها وهي إيه مزوجة فأنزل الله تبارك وتعالى والمحسنات من النساء صح محرم عليك تنكح مرأة مزوجة وهي في عصمة آخر محرم قال إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم فجعلهن الله تبارك وتعالى ضمن ماذا ضمن ملك اليمين قال في الحديث قال فانكحوهن إذا إيه إذا انقضت العدة طبعا ليس في العدة لابد أن تنقضي ايه العدة فيمكن أن تنكح هذه المرأة القرطبي ذهب مذهبا آخر واستحسنه قال وهو قوٌ حسن أيه مشكلة جدا ابن عباس كع عنها حتى سول سعيد بن جبير لماذا ابن عباس لم يقل فيها قال كان لا يعلمها أيه معقد جدا جدا على فكرة ليس من السهل فهمها لا أقول الآن أنا أصدعكم إيه بذكر إيه؟ اختلاف المفسرين والفقهاء في فهمها وتأويلها لكن القرطبي ذهب مذهبا آخر في إيه؟ في تفسيرها نقله عن بعضهم واستحسنه واستسمنه قال وهو قوٌ حسن قال إلا ما ملكت ايمانكم أي ما ملكتم عصمته منهن في زواج أو ملك الرقبه بشراء فصرنا جميعا أو صرنا كلهن ملك يمين حتى زوج العادية ملك يمين تصير إذن في خلاف أيها الإخوة يعني مصطلح حتى ملك اليمين هناك وجوه وشجون في تأويله والقول فيه ليس قولا واحدا وهي من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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إخواني وأخواتي روى الإمامان أبو دهود والتلمذي رضي الله عنهما أن جماعة من عبدان المشركين فروا إلى رسول الله في الحديبية قبل الصلح قبل وقوع الصلح وإمضائه في الحديبية فبعث إليه مواليهم أسيادهم يقولون يا محمد إن هؤلاء لم يفروا إليك رغبة في دينك وإنما فروا إليك فرارا من الرق العبودية إذن هم يعلمون ماذا؟ أن النبي يحررهم من فوره فقالوا انتم عبيد تصلون عبيدا الآن باسم الإسلام لا لا, لا ابدا أحرار النبي تشوف إلى هذا دين الحرية دين العقبة فك رقبة احفظوا هذا كفارات كلها فك رقبة عدخ رقبة باستمرار فقال بعض الناس وواضح من السياق أنهم من قريش قريش عندها النزعه هذه نزعة الاستعبادية والاستعلائية نحن غير الناس يعني لكن النبي شدد كثيرا على قريش يا معشر قريش يا معشر قريش. قريش دائما يعرف يعرف ماذا سيفعلون وفعلوا فعلوا, فعلوا لفعيل بالأمة بعد ذلك فعلوا له الكثير وفعلوا بها لفعيل أيضا قريش مشكلة كبيرة اقرأوا كتاب قريش لحسين مؤنس كتاب فان مئة صفقة كي تعرفوا من هي قريش وفهذا فعلت قريش على كل حال فقالوا يا رسول الله ادفعهم اليهم رجعهم رجعهم العبيد جاءوا يسلمون يا اخي ادفعهم اليهم فغضب النبي وقال انكم يا معشر قريش عارف معناها قريشيون لا تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا يديك حيصير في الاخير في الجزاء من جنس العمل أنت لديك تشوف في استعباد الناس ستصير إلى و وإلى زمن تستعبد فيه. الله العظيم أقول لهذه الأخت التي تدعو بارك الله فيها على اجتهادها وهي ليس من أهل اجتهاد على كل حال هي من أهل في الاجتهاد على كل حال وفقها الله أقول لهذه الأخت لأمثالها هناك شيوخ في مصر وغير مصر محاضرات عن الرق وحل أزمة الأمة بالرق الشيء لا يصدق أزمة الأمة الجنسية والاجتماعية والاقتصادية اقتصادية. أه؟ بالرق عن طريق الجهاد والقتال واخذ الناس مش عارف اي عصر ايش هذولا اه وإيش القنابل اللي عندنا ما شاء الله يعني الناس عندهم قنابل ذريه عندنا قنابل حجريه قنابل فيربال صوتيه آه م... تتفرق على المنابر آه في اليوتيوب الان حالة استهبال للامه صارت لحالة استهبال وخبال اسال الله ينقذها منها والله العظيم يا اخي وان ترى الواقع بعينين بصيرتين يا حضرات حل أزمات الام على كل حال أيها الاخوه أقول هذا الأخت ولأمثال هؤلاء المشائخ وهم قل بفضل الله هم قل ليسوا كثرة أقول لهم ألا تخشون يوما قريبا ونحن في الحقيقة الأطرب إليه من بين الأمم والله الذي لا إله له أضعف الأم دفاعا عن نفسها وأقلها إيه عتادا هذه الأمم النسكينة وهي ستنطع منها من يتنطع الحروب وتهديد العالمين بالاسترقاق والاستعباد يا أخي الهبل هذا أقول لهم أما تخشون ان تنقلب وتدور الدائره الوهميه هذه عليكم وتؤخذ بناتكم وامهاتكم واخواتكم سبايا من بعد حريه وان تفعل بهن الافاعيل ما هذا التفكير يا اخي دين علمنا ان نرضى للناس ما نرضاه لانفسنا وان نحب للاخرين ما نحب اي لانفسنا وهو رحمه للعالمين هذا الدين رحمه يا اخي ليس نخمه وليس جحمه هذا الدين رحمه قال انكم يا معشر قريش خاطب النبي لا تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا انهم عتقاء الله عز وجل هكذا تمم النبي قطع جهزه كل خطيب قال انهم عتقاء الله انا نبي الحريه قال عتقاء هؤلاء انتهوا من هذا غضب صلى الله عليه واله واصحابه وسلم غضب غضبا حقيقيا بعض الناس يقول يا رجل انت تتكلم في قضيه عفا عليه الزمن ما عفا قدم هؤلاء يتكلمون ويرطنون وينظرون ما عفى وما عفى عليه الزمن وذيولها جاثمة حاضرة ماثلة مريرة في, في السنغال المسلمة ومالي وامور ثانية وحتى في دولة عربية موجود فيها مش هذكر دولة عربية أخرى لا لا في المملكة ما في الآن على ما اعلم في عبيد ايه الان طيب امور ثانية من اواخر الدول التي قننت لحظر الرق يعني الاسترقاق كمؤسس جامد سنة واحدة ثمية تخيل؟ من أواخر الدول في العالم بعض الدول العربية والإسلامية مرسة عليها ضغوط عالمية اقتصادية وتهديدات لكي يتلغي الرق أمر لا إنساني ويقول لك نحن نسترق ونبيح الرق بأدلة عقلية غير الشرعية دليلان الرق جزاء على الكفر والرق معامل بالمثل سيبنا من الكفر هذا الوقت انقضى لكن معامل بالمثل يا أخي العالم بفضل الله من قرون حرم الرق وأنهاه ودفع فيها اثمانا سخية باهضة. لماذا أنتم لا تنهوه يا مسلمون؟ أنتم اولى والله دينكم الاجدر وهو الأول الذي أراد أي أن ينهي الرق بالكامل. لكن أنتم ما تدركون. كما قلت، آه، في مورتانيا من 89 إلى الخمسة حصل في مورتانيا؟ تمردات وهبات ومطالبات ومشاكل. انتهت إلى قتل العشرات، تحول المئات من هؤلاء، وإلى سجن العشرات من يطالبون بالتحرير. وإلغاء الرق أيها الإخوة وهارب سائرهم إلى ستنجال وبرسينفاكو ومالي عفوا ودول أخرى حتى جاءت 2007 حكومة إيش حكومة جديدة ولد عبد الله هذا في 2007 فسمحت لهم أن يعودوا إلى مورتاني في 2007 إلى اليوم المعركة المضطرمة معركة الرق والاستعباد في بلادنا والآن يرد لها أن تأخذ أشكالاً وصوراً أخرى بسم أيها الإخوة محاربة الفواحش وقضاء نزوات الشباب والعجيب ان هذه السيدة زارت مصر قبل أي أيام وفي لقاء مع روز اليوسف وقالت حتى النساء لهن نفس الحق من حق المرأة أن تشتري عبدا تتخيره أبيض جميل أشقر أزرق طويل منفوخ إلى خيره آه وتدفع فيه ثمنا وتقضي حاجتها على شرط هي تشتريه وعلى شرط أن يدفع هو المهر لها ما شاء الله هذا كلام له خبيء معناه ليس لنا عقوله قال هي بتشتري وتشرط عليه يدفع لها المهر. حط فجبو إيه ذرّاحين؟ يعني شيء غريب جدا جدا. مهزلة. يا أمة انضحكت من جهلها الأمم. نحزن ونبكي وشر الأمور آه. فعلًا ما أبكى إيه؟ وأضحك أيها الإخوة. آه. نحزن ونبكي على أمتنا. ثم يسألون ما سبب ما فيه المسلمون من هم وتخلف ومن هذه الحال الزرية التي انتهوا إليها أيها الإخوة؟ نحتاج إلى فكر وضيع. ولكن انا اقول لكم الفكر الوضئي لا يلدوه الا قلب كبير والوظيفه الاساس الرئيسه للدين أيها الاخوه أن ان يمتعك بقلب عظيم قلب فيه رحمه فيه انسانيه فيه اندياح هو هذا والله العظيم يا اخواني كل انسان ليس عنده هذا القلب الرحيم الانساني الكبير انا اقول لكم هو متدين بتدين مغشوش تدين مخلوط مغلوط منكوس معكوس غيو الحقيقي يفضي إلى قلب عظيم وإلى رحمة واسعة وإلى منظور إنساني معجب ثم بعد ذلك نبدأ في توليد الأفكار والتنظير لها وفي المثل الأفكار الكبيرة لا تلدها إلا القلوب الكبيرة وهذا مثل صحيح الرجيع اللهم إنا نسألك أن تعلمنا الدين وأن تفقهنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر من عبادك اولي الالباب الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان تحسن عاقبتنا في الامور كلها وان تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعه وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوه لا تسمع ومن نفس لا تشبع ونعود بكمال جوع فإنه بئس الضجيع من خيانة فإنها بئس البطانة انصر اللهم الإسلام وأعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر الملطهدين والمستضعفين في بلاد العرب والمسلمين وفي كل مكان يا رب العالمين برحمتك وقوتك يا قوي يا جبار يا عزيز يا قهار إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة